إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمو أزواجهم ولم يكن لهم شهاد إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنهم لمن الصادقين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 وتحسبونه هينه وهو عِدَّ الله عظيمَ ولو لَئِذْ سَمِعْتُمُهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعْذُرُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُ لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُلُّ تُمْ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمة ما زك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي ولكن الله يزكى من يشاء والله سميع عليم ولا يأترئ الفضل منكم والسعة أن يؤتون القرى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفو والانصفح ألا تحبون أن يؤثر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والاخره لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم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 أولئك مبرّؤون منها يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلمو على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون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 ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها واليضربن بخمورهن على جوبوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنهن أو أبنائه أو أبناء عولته أو إخوانه أو إخوانه أو بني إخوانه أو بني أخواته أو نسائه أو نسائه أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين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 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتبوهم فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا ولا تكرهوا فت yatكم على المغاي إن أردت تحصنا إن أردت تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وَلَي يُكْرِح إ فَإِ الله مِن بَعدئِكْرَاهه غَفُور الرَّحيِيم وَلاقدَدَأَ زَلنَّ إِلَيكُمْ آياتّ بَّناتِم وَمَثَلَ مِنَ النَّذينَ خَلَ وَمَثَل مِ النَّذينَ خَلَ مِن قَبلِكُم وَمَوعِظَةَ للِْمُتقين اللههُ مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصابح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الري يُقد يُقد من شجرة باركت زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية كد زيتها.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 ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبوا الضمآن ماء حتى حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حساباً والله سريع الحساب أو كظلمات مات في بحر النجيم يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 و ايخل لهم الحق يئتو اليه مدعنين ففي قلوبهم مرض ام يرغاب ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله فالاولائك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا ان نقول سمعنا واطعنا اولائك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمالهم لئن أمرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول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 وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشريحون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض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 والقواعد من النساء إلا كلا يرجون لك فليس عليهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرّجات بزينة وأن يستعفّحن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج